حرام اللي تسوونه ترى ما يرضي الرحمن أ ش و ف بعيني سرافن يضايق خاطر ا ل ش ف ق ن وينام بحضني ع ي ا ن ي وكلن ب ا ي ت جوعان وناس ما دروا عنا على كل ص ح و ن الوان واله ي ل م ص ر ف الجاير تعال ابحث عن العنوان تعال امسح دموع ا ل آ ه إ ذ ا بك حسي يا انسان ولا تسرف ترى ا ل م س ر م ش ى ف ي مسلك الشيطان ولا تسرف ترى المسرف مش ا ر ف ي م ث ل ك الشيطان